لا خير في كثير من نجواهم إلا منمر بصدقتنا ومعروفنا وإصلاح بين الناس ومن يفعل وَعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتْرِي بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله، وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وَلَا أُضِلُّ لَنَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدُّوا كُنَّا أَنَا لَنَعَامِ وَلَا فَلَا يُغَيِّرُ نَخْلُقُ اللَّهُ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأوى هم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها